قَالَا إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ قَالَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَ تحيون نسائكم وفي ذالكم بلا أم من ربكم عظيم وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشرة فتم مَنِقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ خُلِفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَسْتَبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِ قَاتِنَا وَكَلَمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أرِنِي أَوْ ظَرْ إلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِ وَلَكِنْ ظَرْ إلَى الْجَبَلِ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِ